من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحيائي من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحيائي نور النبوة فاض في الزهرائي فعلى البدور وفاق كل ضيائي بنت النبي محمد نبع الهدى ريحانته لها من الأبناء من من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياءي ممن مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياءي نور النبوة فاض في الزهراء فخديجة ذات الفضائل لأمها أخواتها مثل لكل نساء في صبر زينب في صفاء رقية في أمي كلثوم بحور نقائي ولسيدي أهل الجنان صفاتها قمران من نور وحسن بهائي في حب أصحاب الرسول ترارا مثل الورود بروضة فيحائی فایذا رأى صديق شبه نبيه هل الدموع وضمه بوفائی هل الدموع وضمه بوفائی فاغف الزهر وفاق كل ضيائي بنت النبي بنت محمد نبع الهدى, الهدى ريحانته لها من الأبناء من مثلها جمع المكارم والمتقى في طاعة وتواعي الحياة جمع, جمع المكارم المكار والتقى في طاعة وتواضع وحياء نور النبوة فاض في الزهراء وكذل حسين بجده شبها قد اقتبس الضياء فكان في العلياء وكأهل بدر في العطاء يراهما عمر بكل محبة ورضاء كل اسد يوم دار قام غيره في نصر عثمان على الأعداء حقن الدماء المسلمين بفضلهم فلهم مدل ايام كل الثناء تركوا خلافتهم لتحيا يا أمة من بعد ما غرقت ببحر دمائي من بعد ما غرقت ببحر دمائي تق كل نبيها ايضا النبي محمد, محمد النبي نبع الهدى ريحانه لها من الابناء لم مثلها جمع المكارم في طاعة وتواضع وحياء من مثلها جمع المكارب والتقى في طاعة وتواضع وحياء نور النبوة فاض في الزهراء